وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم صبة بما قدمت أيدهم ثم جاءك يحلفون بالله ثم جاءك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتفقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كفى ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما